يرسم عباد الله إ ن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده مواسم يتقربون إ ل ي ه فيها ل أ ن و ا ع الطاعات فيغفر لهم الذنوب ويعلي لهم الدرجات قال بعض السلف ليس لعمل المسلم رايه من الموت وينبغي له ان يخص مواسم الخير بمزيد ا ك ت م ا م م ت ح ا ك وعليك أ ن تعطيه مزيد عنايه فان المواسم قد ت اتساخ الباطل اعظم من اتساخ الظاهر ب د ننظف ثيابنا ونجعلها ج م ي ل ة ولكن الباطل يكون متسخ والله يريد باطلك نعم لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم محل نظر الله وهذا القلب فاصلح ص ل ل ق القلب ف إ ن الناظر والناقد بصير سبحانه وتعالى 私は。 أخص من ذلك ومنهم مقتصد مكتف فقط ب ا ل ف و ا ي د لا يزيد عليها, عليها بالنوافل و أ خ ص من ذلك أ ه ل السبق ي أ ه ل المسارعه ومنهم س ا ر ق من خ ي ا ط هؤلاء فعلوا الخرائط وزادوا على هذه الفوائد ا عندما ر في النوافل إ ن ه يقع في ا ل ا ع ت ا م هذا ظالم لنفسه وبعض الناس في ا ل م ض ا ن يقتصر فقط على الفضائل فهذا مقتصر ولكن ي ك و ن ينبتني همتك اعلى نحن في الدنيا الان ه ب ت ن ا اعلى الكل يحاول أ ن ي ر ل ي أ ف ل ه